ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يبدعون سلام قولا من الرب الرحيم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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جُبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أَسْلَمُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ